بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسف اذا وقر ومن شر غاسف وقر ومن شر في العقد ومن شر حاسف اذا حسد